وقال فرعون ذروا مني أقتل موسى وليدعوا ربه إني أخاف أن يبذل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى كل متكبر لا يامن بيوم الحساب وقال رجل مغنم من آل فرعون يكتم ايمانا اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاء الزنات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصلكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب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 وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم وما لَن نُنَزِّلَنَّ عَلَيْكَ كِتَابًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولَّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصِمٍ قُلْ مَنْ يُبْلِي اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُنْقِمٍ